ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا